آممِنُوا بِاللهِ وَرَرسُولِهِ وَآافِقُ مِمَّا جَعلَكُمْ مُسْتَخْلَ فِ نَفِي فََّذِينَ آممَنوا مِنْكُمْ وَآ فَقُلَهُم أَجرُْون Wama lakum لا tu'minun billahi war rasul yad'ukum lit'minu bi rabbikum wa qad akhadha mithaqaqum wa qad akhadha mithaqaqum in يُزِلُّ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَمَا لَكُم أَلَّا تُؤْمِنُوا يُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ ika a'zama darajatan min alladhina anfaqu min ba'di waqatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna wallahu